إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم والعبوس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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا اما ثرا واذا رايت فما رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم في قصودس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا إن هذا كان لكم جزاء وكن سعيكم مشكورا إن نحن ننزل عليكم القرآن تنزلا فاصبر لحكم ربك ولا تطعملهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالا تبديلا إن هذه تذكرة